ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء فعول وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لا وهو يدرك لا لا تدركه لا وهو يدرك لا وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلِيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَستَ وَلِنُبَيِّنَ غُلِّ قَوْمٍ عَلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُحِيَ إلَيْكَ مِن ربك لا إله إلا الله وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم